ونعوذ ر بالله من شروره اثناء سيره الاعمال منك من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله توجهنا صلى الله عليه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بناء الامم ي أ ت ي من خلال ا ل ت ر ب ي ة واحسن و س ي ل ة ل ل ت ر ب ي ة ه ي النماذج ا ل ع م ل ي ة التي تردد بعملها أ ك ث ر من قائد ومن هنا ركز العلماء كثيرا على التلقي ولا يعتبرون ا ل إ ن س ا ن الذي ي ق ر أ الكتب لا يعتبرون علمه علما ل أ ن ه لا بد أ ن يتلقى ا ل ت ر ب ي ة من خلال ا ل ع ل والتربيه إ ن م ا تكون من خلال الرجال كما قال ابن المبارك رحمه الله ب الله م ن المبارك معالم المجاهد المحدث مكثنا عشرين س ن ة نطلب العلم وثلاثين س ن ة نطلب ا ل ا ع د ا ومن هنا ض ر و ر ة وجود النماذج في ح ي ا ة ا ل أ م م ومن هنا تحرص ا ل أ م م على ا ل ع ن ا ي ة بتاريخ أ ب ط ا ل ه ا وتدريسها ل أ ب ن ا ئ ه ا و أ ج ي ا ل ه ا حتى تبنى على قيم م ع ي ن ة فالذي يتلقى العلم على يد العلماء ي أ خ ذ من خلال كلامه حركاته سكناته طعامه صيامهم、خيامهم. ادبهم فتجد الطالب نسخه عباره عن فتوستين ص و ر ة لشيخ حتى يعني رحلتهم في ف ت ر ة من فترات يحبون أ ن يقلدوا شيوخهم بحركات ح ر ك اصابعهم ب ن ب ر ة صوته ب ط ر ي ق ة تلاوته بلباسه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن اذا أ ح د إ ن س ا ن يحب أ ن يقلده في كل شيء والذين يقولون لك ان اللباس لا يدل على المخبر هؤلاء لا يعرفون ط ب ي ع ة النفس البشري ة ومن هنا نهر الرسول صلى الله عليه وسلم عن على التشبه بالكفار ل أ ن التشبه إ ن م ا يدل على ا ل م ح ب ة البعض لنا ف... ومن هنا نحن ندرس ح ي ا ة الصحابه رضوان الله عليه فكنت أنا في الثانيه وفي الاعداد معجبا ل ش خ ص ي ة مصعب بن ع م ة وحبه ا ل ل ه وكنت أ ق و ل في نفسي أ ن ا لماذا لا أ ك و ن مثل مصعب بن ع م أ ن ا إ ن س انسان هو إ ن لما ي ه أ ر ت ف ع بنفسي حتى أ ص ب ح مثل هذا الرجل ق ر أ ت والسبب ق ر أ ت ق ص ة شهداء ا ل إ س ل ا م في عصر ا ل ن ب و ة للدكتور سامي النشرات ك ا ن ر ب ن ا عليها في ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة منها هذا الكتاب فواجهت ب ش خ ص ي ة مصائب النعمه وبصبر تحملي ابن ن ع م ة والحمد لله ن حياتنا ن ح كانت مقصوره كله ما احتجناها ورايت خرج من ا س ر ة مترفه م ن ا م ة ثم خدع ذلك كله ودافع عليه وعاد من ا ل ح ب ش ة و أ م ه ترسل إ ل ي ه يا عاق ويمر ص ا ل ص ح ا ب ة ب أ س ن ا ن ا ل ن ب ا ل ي ه في ث ا خ ل ق ة فيفرق الصحابه حياء عندما يتذكرون نار المصاب ويصير الرسول صلى الله عليه وسلم سفيرا له إ ل ى ا ل م د ي ن ة وببركه صدقه و إ خ ل ا ص ه لا يبقى بيتا في ا ل م د ي ن ة إ ل ا وياكله ق ل و ف ر ا ل ت و ر ا ل ك ب ي ر منذ وصول مقابل ا ل م د ي ن ة إ ل ى ه ج ر ة ر س و ل صلى الله عليه وسلم خلال سنتين كل ا ل م د ي ن ة ج ا ء ب ه ا واحد جاء بهم في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة يضيعون ا ر س ي ل ص ل الله عليه وسلم على الموت ثم كانت ا ل ه ج ر ة بعد هذا فكان مصعب ف ا ت ح ة فاتحة ل ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وحتى م ص ع د اثر في حياة عليه وفي الله رسول نفسيه رسول الله عليه وقف على, على ر أ س ه عندما ر آ ه في أ ح د مات مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال لقد ر أ ي ت ك في م ك ة وما في مكه احسن ل م ة ولا أ ر ق ح ل ة منك وهر ان تفانى ا ش ع ب في بلدك بعد ما دار الشريط الطويل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ا ح ت ز حزنا على المصطفى عندما كنت خلصت من ا ل ث ا ن و ودرست في ا ل ج ا م ع ة المهم كنت أ س ت ا ذ في ا ل م د ر س ة بدات أ ح د ا ث سيد قطب ب د أ ت أ ق ر أ لسيد ك ت ب واعجبت لسيد ب فصرت أ ق و ل لنفسي طيب أ ن ا لماذا لا أ ك و ن لسيد ك ت ب نعم لأن هذا ر ج ل واقف أ م ا م طوابير أ م ا م ا ل ظ ل وفعلا يعني لما حكم عليه بالاعدام وجدت لو أ ف ت د ي ه بنفسي و أ ه ل ي و أ ر س ل ت بخيل عبد الناصر في ذلك الوقت يعني ن ا ز ل ت احفظ كلماته الدعوه لن تموت والشهداء خالدون والتاريخ لا ي ح م لكن كتب اسم يعني غير ذي اسم فبرقيه لرئيس ا ل د و ل ة لابد أ ن تمر ع ل ى ا ل م خ ا ب ر ا ت ومرت على ا ل م خ ا ب ر ا ت نادوا مدير ل ر ي د مدير البريد صاحب قالوا مين هذا قال لهم هذا واحد أرسل. قال ارسله قال إ ح ن ا رجعنا سجلات ا ل ق ر ي ة ما فيش قريه ا ل س ي ل ة التي أ ن ا منها ما فيها الاسم هذا لا زلت أ ذ ك ر الاسم محمد س ا ل ل عليه و ل م عدنان فنظرت البرقيه وراحت شوفوا رب العالمين يعني البرقيه اصلا وادت مقوله ونعود اسمه ا ل م ط ا ق حتى يفتح الله لنا الطريق ونكمل الماجستير والدكتورات في ايام عبد الناصر ونرجع أ س و ا ت ذ ه الجامعات ونحارب عبد الناصر من خلال ا ل ش ه ا د ة التي ارسلناها من بلدي فكلما ق كلما حلت ا ل أ ج ي ا ل ونحن ب ح ا ج ة أ ن تتجدد هذه النماذج على الطريق حتى لا تقتل ا ل أ م ة وقلنا لكم إ ن أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م م ر ك ز و ن على النماذج حتى يحطموها و ع د ا ء ا ل إ س ل ا م قد يكونون ا ل أ م ر ي ك ا ن و ا ل إ ن ج ل ي ز والفرد والروس وقد ي ق و ن و ن من ابناء جدتهم وهم يدرسون ش خ ص ي ة ا ل إ ن س ا ن د ر ا س ة كامله كيف يمكن أ ن نحرف هذا ا ل إ ن س ا ن على الطريق فلوس و ظ ي ف ة إ غ ر ا ض إ ي ش بنا ن ع م ل ف إ ن هم فشلوا في هذا كله انفشلوا في اجتذاذه ب ا ل إ غ ر ا ء ت ب د أ السهام تتوالى عليهم في المكان ا ت خ ط ا لكن رب العالمين تكفل ف أ م ا الزبد فيذهب جفاء و أ م ا ما ينفع الناس فيمتص الغرب وهذه النماذج قد تكون ق د ي م ة وقد تكون تحيا معنى وكل ما كانت النماذج ح ي ة و ق ر ي ب ة كلما كان ت أ ث ي ر ه ا أ و ق ع ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يقول هذا يعيش في عصره ويمر في ب ي ئ ة نفس ا ل ب ي ئ ة التي عشناها فلماذا لا نقلده ونعمل كما عمل ولذلك كلما كانت الامثله أ م ث ل أ في ا ل ت ر ب ي ة م ع ا ص ر ة كلما كان وقعها أ ع ظ م على النفوس و أ ن ا والله يحز في نفسي أ ن يمر ف ت ر ة ط و ي ل ة من التاريخ ا ل إ ن س ا ن لا يستطيع ان يضرب م ا ذ ج إ ل ا بالصحابه رضوان الله عليه طيب أ ن ا هل من جديد أ ل ا يجب ن ا س مشوا على هذا الطريق لماذا لا ن ن ج د ب تلك النماذج م ر ة أ خ ر ى والامر والله بسيط ويسير على من يسره الله عليه لمن أ خ ل ص و ف د ق وعلم ا ل ل ه عز وجل أ ن ا أ ر ي د أ ن أ م و ت في س ب ي ل ه خ ل ا ص ف إ ذ ا وجد الشاب الصادق من يوجهه هذا يعتبر ب ا ل ن س ب ة للطواغيط قنبله اشد من ا ل أ ر ب فيه يتعبون كثيرا وهم يفكرون فنبعد الشباب عن الموجهين نعم لا. لان هذا ه الدين يعني اذا فعل مع النفس ا ل ب ش ر ي ة ينقلها ن ق ل ة ه ا ئ ل ة جدا يقلب انسان اخر في الحاكمات الخمس و ا س ت ي ن حكمت سيء すいません。